فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّصْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمُ مِن دون الله أوثانا ودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار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 كُ لََ تَُ الْفاحِشَة مَا سَبَقكُم بِهَا مِن أَحَد مِنَ العالممين آكُم لَ تُونَ الرّرجَلَ وَتَققعون السَّبيل وَتَتُونَ فيِي نادكمُ الْمكَر